أوراد ليالي أصبيعية يقال له كبريت الأحمر للشيخ الأكبر محيدين العرابي يرد ليل الأحد أستعيذ بالله من كيد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت المحيط بغيب كل شاهد والمستولي على باطن كل ظاهر إلهي أسألك بوجهك الكريم الذي عانت له الوجوه وبنورك الذي شاخصت إليه الأبثار أن تهتيني إلى صراطك الخاص آية تصرف بها وجهي أما سواك يا من هو الحجل المبلق وأن العقل مقيد يا من لا إله إلا هو إلهي شانك قهر الأعداء وقمع الجبابرة أسألك مددا من عزة أسمائك القهرية يمنعني من كل من أرادني سوءا حتى كف به يد الباغين وعقد به تابر الظالمين وملكني نفسي ملكاً يقدسني عن كل خلق سيء واحتني إليك يا هادي إليك يرجع كل شيء وأنت بكل شيء محيط فهو القائم فوق وهو الحكيم الخبير إلهي أنت القائم على كل نفس فالقيوم على كل معنى وحس قدرت فقهرت وعلمت فقدرت فلك القدرة والقهر وبيتك القلق والأمر وأنت مع كل شيء قريب وبكل شيء محيظ إلهي أسألك مددا من أسمائك القهرية تقوي بهاق والقلبية والقالبية حتى لا يلقى صاحب قلب إلا انقلب على عقبيه مقهورا ما سلك إلهي لسان ناطقا وقولا صادقا وفهما لائقا بسير رد وقلبا قابلا وعقلا عاقلا فكرا مشرقا وطرف فهم مطوري فهم وشوقا وقل واجعلني بقلب وهب لي يدا قادرا وقوه قاهره وعينا عاميه ونفسا مطمئنه وجواحيرا طاعته غير متوانيه وقد سن للقدوم عليك وارزقني متقدم اليك إلهي هب قلبا أقبل به عليك فيه فقر الفقراء فقيراً يقوده الشوق ويسوق التوق إليك زاده الخوف ورفيقه الفلك وقصده القرب والقبول وعندك ذلف القاصدين ومنتهى رغب الطالبين إلهي ألق السكينة والوقارة فجنئني العظمة والاستكبار وأقني في مقام القبول والإنادة وقال دعائي. إلهي قربني إليك قرب العارفين وقصد سنين عن علائق الطبعي وآزل عن قلبي حلاقاتا من ذنبي من المتطهرين يا رب العالمين فصل الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بيدو ليلة الإثنين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسعينك كل معلوم وأحضت خيرتك بباطن كل مفهوم وتقدست في علاك عن كل مذم تسامت إليك الهمن وصعد إليك الكلم وأنت المتعالي في سلوكك فأقرب معارجها إليك التنزل وأنت المتعزز في علوك فأشرف أخلاق بليك التذلل ظهر فيه كل باطٍ وظاهرٍ ودم في كل باطٍ وظاهرٍ ودمت بعد كل أول وآخر سبحانك لا إله إلا أنت سجدت عظمتك الجباه وتنعمت ذكرك الشفاء أسألك باسمك الذي إليه ثمر كل متفرق ومن قبول كل متلق سرا بني فيه الهمم العلي وتنقاد إلي فيه النفوس أبيته. وأسألك ربي أن تجعل سلمي إليك التنزل ومعراج إليك التخطط والتذلل وكفني بغاشية من نورك تكشف لي عن كل مسجود وتحجبني عن كل حاصل مرور وهب لي خلقا أسع به كل لا خلق وأقضي به كل حق كما وسيعت كل شيء برحمة الله يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت يا عيو يا قيوم الله لا إله إلا هو الحج قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده هو الله بإذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيظون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي والأرض ولا يؤد حفظهما هو العلي العظيم ربي ربيني بلطيف عبوبيتك بمراقبة تخفني من كل طارق يطرقني بسوء في نفسي أو يكدر علي وقبي وحيني وأثبت في لوح إرادتي حظ يوصلني إليك وأسعدني بجد سعيد يسعدني إليك وارزقني راحة الأنس بك ورقني إلى مقام القرب منك روح روحي بذكرك وردني برداء الرضوان وأوردني موارد القبول لي رحمة منك تنم مشعافي وتكمل نقصي وتقوم عوجي وترد شعاري وتهدي حائري فإنك رب كل شيء ومعطيه أنت رحمة واقعي ورفيع الدرجات قربك روح الأرواح وريحان الأفراح وعموان فلاح فراحة كل مرتاح تبارك رب الأرباب ومعتق الرقاب وكاشف العذاب رسعة كل شيء رحمة وعلما ve gafarta حنانا bahanana ve hilma Ve ente lğafurur rahim, العظيم alim, الله على سيدنا محمد alim Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin Ve ala cemiyat anbiya'i ve almurserim Ve alhamdülillahi rabbil Bir إلهي أنت شديد البطش أليم الأخفي عظيم القاهر المتعالي عن الأوداد والأنداد والمنزه عن الصاحبة والأولاد شانك قهر الأعداء وقمع الجبابرين أمكر بمن تشاء وأنت خير ماكرين أسألك باسمك الذي أخذت به النواصي وأنزلت به وقد وقذفت به الرعب في أو أشخيت به أهل الشقاء أن تمدني برقيقة من رقائق اسمك الشريف تسري في قواي الكلية والجزئية حتى أتمكن من فعل ما أريد فلا يصل إلي ظالم بسوء فلا يصل علي متكبر بجور يجعل غضبي لك وفيك مقرنا بغضبك لغضبك وضمس على وجه أعداء واشتد على قلوبهم وامسخهم على مكانتهم بين بينهم سور الله باب باطنه فيه الرحمة فضايره من قبله العذاب إنك شديد البطش أليم الأخذ والإقاب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولي من شديد رب أغني بك أمن سواك غنى يغنين غاية الغناء عن كل حظ يدعوني إلى ظاهر خلق أو باطن أمر وبلغني غاية تسريف وارفعني إلى سدرات المنتهى وأشهده جودا كربيا والسير دوريا لأعين سر التنزل إلى النهايات والعودة إلى البدايات حتى ينقطع الكلام وتسكن حركة الأقلام وتمحى نقطة الغيم ويعود الواحد إلى إلى هي يسر علي بالسر الذي تشتر به على كثير من الخلق ويسرته على كثير من أولياء يك تيسيرا يعجمه من أوليائك تيسيرا يعجمه عن يعجمه عين أنائي يعجمه عين أنائي ويكشف به عن نور أعدائي وأيده لي ذلك بنور شاشاء يخطف بصر كل حاضر من الجني والإنس وهب لي ملكات الغلبة بكل مقام وأغنني بكغني مثبته. اقري اليك انك انت الغني المولجيد والولي الحميد والكليم الرشيد. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين فالحمد لله رب العالمين في ليله الاربعاء بسم الله الرحمن الرحيم إله اسمك سيد الأسماء وبيدك ملكوت الأرض والسماء وأنت القائم بكل شيء وعلى كل شيء ثبت لك الغناء مفتقر إليك وفيض جودك لا كل ما سواك أسألك باسمك الذي جمعت به بين المتقابلات ومت ومتفرقاتي ومتفرقات الخلق والأمر وأقمت به غيب كل الضغة. وأظهرت به كل غائب أنتهب لي صمدانية مسكن بها متعرك قدرتك حتى يتحرك لي كل ساكن ويسكن في كل متعرك فأجدني, فأجدني قبلة كل متوجه وجامع شملي كل متفرق من عائف اسمك الذي توجهت إليه وجهتي وأظم حلت عند كلمتي فييقتبس كل مني فييقتبس كل مني جذبه هدن تضيحه لهم ما أم امامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفرد الذي لولاه لم تثبت ابانه اللقابه موسى عليه السلام يا من هو, هو ياه، فلا أنا بكل اسم استنادا به من ألف الغيب المحيط بهقيقة كل مشهود أن ت أن تشهدني أن تشيدني واحدة كل متكثير أن تشهدني واحدة كل متكفر في باطني حقي وما كل امتا في ظاهر كل حقيقه ثم واحده الظاهر والباطن حتى لا يخفى علي حتى لا يخفى عليه غيب ظاهر ولا غيب فلا يغيب عني خفي باطن ان تشهد الكل في الكل يا من بيده ملكوت كل شيء إنك أنت ان قل الله مَدَرُّهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ أَلِف لَا غَمِيم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ سيدي سلام عليك أنت سندي سواء عندك سري وجهري وتسمع ندائي وتجيب دعائي محاورت بنورك ظلمتي وأحييت بروحك ميتي فأنت ربي وبيدك سمعي وبصري وقلبي ملكت جميعي وشرفت وضيعي وأعليت قدري ورفعت ذكري تبارك وتعاليت نور الأنظار وكاشف الأسر ربي وواهب الامار ومسكن الاستار وتنزهت في سمو جلالك عن سمات المرتفعات وعلى رتبة كمالك ان طرق وعلى كمالك ان طرق الميل إليها بالشهوات والنقايص والافات وأنارت بشهود ذاتك الأرض نسب السماوات لك المدد الأرفع والجناب الأوسع والعز الأمنع سبوح قد الرب الملائكة والروح منور الصياس المظلمة وغراسق الهواجر المبهمة ومنقيد الغرقى في بحر الهوى أعوذ بك من غاسق إذا مقبل حاسد إذا ارتغب بريكي أناجيك مناجع آبد كسير يعلم نجاة آبد كسير يعلم أنك تسمع ويطمع أنك تجيب واقف لبابك بقوفة مطر لا يجد دونك وكيلا أسألك اللهم باسمك الذي أفعلت به الخيرات وأنزلت به البركات نحت به أهل الشكر الزيادات وأخرجت به من الظلمات أن تفيض علي من ملابس أنبارك ما ترت به عني أبصار الأعادي خاصرة وأيديهم قاصرة أبصار الأعادي خاصرة وأيديهم قاصرة فاجعل حظيمك إشراقا يجلوني كل أمر خفي ويكشف عن كل سر علي ويحرق كل شيطان غبي يا نور النور يا كاشف كل مستور إليك يرجع الأذور فذك تدفع الشرور يا رب يا رحيم يا غفور وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Al-Salamu alaikumussalam. Alhamdulillahi rupil alamin. Bir de Leyla بسم الله الرحمن الرحيم سيدي أنت مسبب الأسباب ومرتبها ومصرف القلوب ومقلبها أسألك بالحكمة التي قتاوت ترتيب الأسباب الأولى وتأفير الأعلى في الأسفل أن تشهدني ترتيب الأسباب سعودا ونزولا حتى أشهد منك الباطن في الظاهر والظاهر في الباطنها بشهود الظاهر والأولى خير والآخرين وألحظ حكمة الترتيب بشهود المراتب ومسبب الأسباب مسحوقا بالمسبب فلا أحجب عن العين بالغين إلهي أنني مفاتح الأذن الذي هو كاف العارفين حتى أنضق في كل بداية باسمك البديع الذي افتتحت به كل رقين مسؤول يا من بسم بأسمائك ينخفض كل متعال وكل منك وانت بلا نحن وانت ممدع كل شيء وبعديه لك الحمد على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كلها أنت الباعث على كل خير باطن العقول يا فاسد الرزق العالمين بارك الله علي في الآخرين كما باركت على محمد صلى الله عليه وسلم في إبراهيم إنه وإليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضوا فإنما يقول له كل فيكون إلهي أنت الثابت قبل كل ثابت والباقي بعد كل صامت وناطق لا إله إلا أنت ولا موجود سواك لك الكبرياء والجبروت والعظمة والملكوت تقهر الجبابرين تبيل كيد غالبين متوبت الى هشمل ملحدين ومتذلوا بقاب المتكبرين اسالك يا غالب كل غالب ويا مدرك كل دي هاربهم من كبريائك وإزاري كبريائي كإزاري ابا مديك هيبتك بما ما ذلك كله بما لا يعلمه إلا أنت انت تكشفني هيئه من هيبتك تخضع لها القلوب وتخشع لها الأبصار وملكني ناصيتها كل من ناصيته بيدك وأبقي علي ذل العبودية في ذلك كله وعصلني من الزلل وأيدني في الققول والعمل أنت أنت ثبت القلوب بشرى شيفو كل بناء اله لا اله الا أنت. وصلى الله انت صلى الله وعلى سيدنا محمد وعاله وصحبه اجمعين الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلهي كل الآباء العلوية عبيدك وأنت الرب على الإطلاق جمعت بين المتقابلات وأنت الجليل والجنيل لا غاية لإبتيهاجك بذاتك إذ لا غاية للشهود منك أنت أجل من شهودنا وأكمل وعلى مننا نصفك به وأجمل تعاليت في جلالك في أسماء المحدثات متقدس جمالك العلي أني من إليه بالشهوات أسألك بالسر الذي جمعت به بين المتقابلين أن تجمع علي متفرق أمري جمعا يشهدني وحدة وجودك واكسني كلة جمالك وتوبجني بتاج جلالك حتى تخضع للنفوس من تنقاد إلي القلوب الآبية وتنبسط إلي الأسرار الأقد وأعالي قدر علم أن ينحفظه في به كل تعالي ويذل في به كل عزيز وخذ بناصيتي وملكني ناصية كل ذي روح ناصيته بيدك واجعل لي لسان صدقا في خلقك وأنبك واملأني منك واحفظني في برك وبحرك واخرجني من قرية الطبع الظالمي أهلها واآتقني من رد الأكوال واجعل الغنائه في الفقر إليك عن كل مطلوب وأصبح لي عن كل مرغوب أنت بجهتي وجاهي وإليك المرجع التناهي تجهر الكسير وتكسير الجبابرين وتجير الخائفين وتخيف الظالمين لك المجد الأرفع والتجلي الأجمع والحجاب الأمنع سبحانك لا إله إلا أنت أنت عصبي ونعم الوكيل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولي من شديد فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقنا علينا نصر المؤمنين اللهم يا خالق المخلوقات ويا محيي الأمرات ويا جامع الشتات من فيض الأنوار على الدواتي لك الملك الأنسع والجناب الأرفع الأرباب عبيدك والملوك خدمك والأغنياء فقرارك وأنت الغني بذاتك عن سواك أسألك باسمك الذي خلق به كل شيء فقدره تقديرا ومنحت به منشيت جنة وحريرا وخلافة وملك كبيرا أن تذهب حرصي وتكمل نقصي وأن تفيض علي من ملابسنا نعمائك فتعلمني من أسمائك ما يصلح للأذى والألفاء وعملأ باطنه خشية ورحمة, ورحمة وظاهره هي هيبة وعظمة حتى تخافني قلوب الأعداء فترتاح إلي أرواح الأولياء يخافون ربهم من فارقهم ويفعلون ما رب هيئ لي عداء كاملاً قبولاً في ذيك الأقدس لأخلفه في بلادك وأرفع به سقرك عن عبادك تستخلف من تشاء وأنت على كل شيء قدير وأنت الخبير البصير صلى الله ولا سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم وهو عز ونعم الوكيل. بيردو ليلة السبت. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي جام بقاك ونفذ في الخلق قضاك وتقدست في علوك وتعاليت في قدسك لا يؤودك حيث كون ولا يخفى عنك كشف عين تدعو من تشاء إليك وتدل بك عليك فلك الحمد الدائم والتوام الأمجد أسألك وقتا صافيا بما تريد بمعاملة لائقة تكون هوايتها قربك من نتائج الأعمال موقوفة على رضوانك وهب لي سرا زاهرا يكشف لي عن حقائق الأعمال واخصصني بحكمة معها حكم وإشارة يصحبها فهم إنك ولي من تولاك ومجيب من دعاك إلهي أذي البقاء نعمائك علي ومشاهدتك لدي واشد ذاتي من حيث أنت لا من حيث هي حتى أكون بك ولا أنا وهب لي من لدنك إن من تنقاد إلي فيه كل روح عالمة إنك أنت العليم العلام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وعنده مفاتع الغيب لا يعني لمها إلا وجالا ما في البر والبحر. ورب أضل علي شعاع من نورك يكشف لي عن كل مسؤول. في حتى أشاهد وجودي كاملا من حيث أنت لا من حيث أنا فأتقرب إليك بمحر صفتي مني كما تقربت إلي بإضافة نورك علي رب علي بالإمكان صفتي والعدم مادتي والفقر وقوتي ووجودك علتي وقدر فاعلي وأنت غايتي حسبي منك علمك بجهلي أن كما أعلم وفوق ما أعلم أنت مع كل شيء وليس معك شيء مقدرت المنازل السير ورتبت المراتب للنفع والضر وأثأت منها مهاج الخير فنختار ذلك كله بك أنت بلا نحن فأنت الخير المحروف والجود الصرف والكمال المطلق أسألك باسمك الذي أفضت به النور على القوابر ومحوت به ظلمة الغواسق أن تملأ وجودي نوراً من نورك الذي وما مادة كل نور كل مطلوب حتى لا يخفى علي شيء ما أودعت في ذرات وجودي وهب لي لسان صدق معبراً شهودي حقي واخصني جوان يعني كلمي ما يحصل به الانابه والبلاغه فاصمني في كل كلمه من دع ما ليس بحقي لي واجعلني على بصيره منك انا ومن الله من يعود بك من قول يجيب حيرة أو فتنة منك تنعقل. الكلم عنك تؤخذ الحكم وعنت موسك السماء ومعلق الأسماء لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله ولا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين